عِدَ اللَّهِ إثْنَاعَشَرَ شَهْرًا في كتاب الله إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِدَ اللَّهِ إثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ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 من الحياة الدنيا من الآخرة، فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبد القوم غيركم ولا تضر. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها